انتو بتعملوا فينا كده ليه؟ ليه؟ ليه؟, ليه ليه ليه ليه انتو بتعذبونا ليه بتعذبونا ليه We'll get the كل done. We'll get the job done. We'll get the job done. We'll ومش بعادة تفرحونا كل ما دا بتوجعونا ومش بعادة تفرحونا تبغلطة مرة وفهمونا هي الاسية سببها ايه انت بتعملوا فينا كده ليه ليه ليه ليه الله الله الله الله الله الله الله الله رحتونا وله بعدونا ورحتوا الناس تنين افتقس علينا افتقس علينا افتقس علينا, علينا ودمعنا نبيذ على الخاينين لينا ما فينا قلوب بتحب الناس عاشت تعبنا عاشت تعبنا عاشت تعبنا ومش راح مننا كاني مفيش خلاص الله الله الله الله طول الشط واخر الخط بنسهر طول الليل ونقول عشاقنا ونقول عشاقنا ونقول عشاقنا وكل ما نبدأ عزب على مرة على وين الله الله الله الله